فانفقنا أ العمر في الشكر والحمد الله اكبر الله اكبر اشهدوا أن لا إله إ ل ان الله أشهد أ محمدا ل رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح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 سمع الله لمن حمده ي ربنا ولك الحمد الله اكبر ل ل ه أ الله أكبر م و ا ل ع ه النابلسي ح م للعلوم الاسلاميه د ي ي ن ك نعبد و ا ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي ص ر ا ا ل ذ ي ن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن والذين كفروا أ ع م ا ل ه م ك س ر ا ب ب ق ي ع ة يحسبه ا ل ض م آ ن ماء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 Allah